الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. الحمد إ س ا للإنتاج ا ا ن ل ل إ ع ي <تصفيق> والتوزع ا ل ح م لله الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والحمد لله الذي بعث في الامهين رسولا منهم يبلو عليهم آ ي ا ت ه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 ولا شيء يبعدهم عن مرضاته ويدخلهم النار إ ل ا حذرهم وناهم عنه القائل تركت فيكم ما إ ن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنه رسوله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 و أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يدين علينا ن ع م ة ا ل إ س ل ا م و أ ن يجعل حبنا و إ خ ا ء ن ا في الله ولله و أ ب ت ئ ل إ ل ي ه سبحانه كما جمعنا في هذه الدار ا ل ف ا ن ي ة على ك ل م ة التوحيد ا س أ ل ه أ ن يتم علينا ا ل ن ع م ة ويجمعنا في دار كرامته في جنات النعيم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا ايها المسلمون تعلمون جميعا أ ن ر ح م ة الله سبحانه وتعالى ش م ل ت الكائنات جميعا فما من مخلوق خلقه الله و إ ل ا وهو في أ م د ا ل ح ا ج ة إ ل ى ر ح م ة الله سبحانه وتعالى و أ ك د ذلك الله تبارك وتعالى في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فكل شيء في الوجود قائم برحمه الله وحده لا شريك له ولكن أ ك د الله سبحانه وتعالى من فضله وجوده وكرمه أ ن هناك أ م ه من الناس ذات صفات خ ا ص ة وطابع معين هم أ ه ل ر ح م ة الله سبحانه وهم أ ح ق مخلوقات الله بها فقال تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء ف س أ ك ت ب ه ا للذين يتقون ويؤتون ا ل ذ ك ا ة والذين هم ب آ ي ا ت ن ا يؤمنون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 في هذه ا ل آ ي ا ت البينات أ ك د الله سبحانه وتعالى للناس جميعا أ ن جميع ما في الكون شملتهم ر ح م ة الله سبحانه وتعالى وهي ا ل ر ح م ة ا ل ع ا م ة لجميع المخلوقات الإنس الجن الحيوانات الحشرات كل شيء في هذا الوجود شمرته ر ح م ة الله سبحانه وقائم برحمته سبحانه ولكنه أ ك د الله سبحانه وتعالى للناس جميعا ب أ ن هناك طيب هم أ ه ل هذه ا ل ر ح م ة فقال س أ ك ت ب ه ا لمن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 من احق مخلوقات الله لهذه ا ل ر ح م ة ا ل ش ا م ل ة ا ل ك ا م ل ة الذين يستحقونها حقا أ و ي أ خ ذ و ن فيها نصيبا موافرا ف أ س ا س كل شيء هو التقوى الذين يبتقونا الذين يبتقونا والتقوى الذين يتقون الذين ي ت ق والتقوى ن و هي جعل النفس في و ق ا ي من عذاب الله التقوى جعل النفس في وقايه من عذاب الله أ ي الا يعرض ا ل إ ن س ا ن نفسه لعذاب الله وبمعنى آ خ ر التقوى هي العمل بما أ ن ز ل الله سبحانه وتعالى في كتابه والاهتداء بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وبمعنى آ خ ر التقوى هي امتثال أ و ا م ر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه ف إ ذ ا ائتمر العبد ب أ و ا م ر الله سبحانه وانتهى عما نهى الله عنه م فقد جعل لنفسه وقايا من عذاب الله و ك ل م ة التقوى م ش ت ق ة من ك ل م ة التقيا والتقيا هي ا ل د ر ج ة التي كان يستعملها الناس زمان ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ي د ا د يتخذون الدرق ة في الحروب وفي جميع أ و ق ا ت ه م و خ ا ص ة ن ع ا و ن في شرق السودان كانت ع ل ا م ة ظ ا ه ر ة للناس تجد الرجل يحمل سيفه ودرقته في ك ت ف ه كانت منظرا مشاهدا في جميع الاوان و ا ل أ و ق ا ت إ ل ى سنين قريبه ة الدرقة هذه يتخذها الإنسان بها الإنسان ليقي ن س ف من ض ر ب ة الرمح او الحربه او ض ر ب ة السيف او عطاه ليدافع عن نفسه وتطورت هذه الاشياء حسب العلوم ا ل ب ش ر ي ة الان ف ص ا ر ت التقوى للجيوش من المصفحات والمدرعات والدبابات والغواصات كل ذلك لتقل جنوده من ض ر ب ة السلاح الناهي جعلوا هذه ا ل أ ش ي ا ء لتقويهم من الموت أ و من الجروح ا ل خ ط ي ر ة ولكن التقوى عند الله سبحانه وتعالى هي الامتثال ل أ و ا م ر ه والاجتناب ن و ا ه ي ولما كانت التقوى هي ا ل أ م ر المهم و ا ل أ و ل و ا ل آ خ ر خاطب الله سيد المتقين و إ م ا م المتقين المبعوث ر ح م ة للعالمين محمد بن عبد الله تبارك صلى الله عليه وسلم فقال له رب العزة يا أ ي ه ا النبي ا ت ق ا ل ل ه ولا تطع الكافرين والمنافقين هكذا ي أ م ر الله أ ت ق ى مخلوقاته ل أ ن التقوى هي السلاح الوحيد الذي يتسلف به العبد في هذه الدنيا و ا ل آ خ ر ة ومن هنا ا ه نجد آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ت أ م ر الناس جميعا بتقوى الله وتخص المؤمنين أ ي ض ا بتقوى الله كل ذلك ليعلموا مقام التقوى كما قال الله سبحانه وتعالى يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا هكذا يامر يا الله سبحانه وتعالى الناس يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم ولمن جاء بالبيان اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده لتميز من هو هذا الرب ل أ ن العرب في لغتهم يقولون من رب هذا الدار أ ي من صاحب هذا البيت ولهذا السبب جاءت العباره لتبين من هو الرب المغصور فقال الحق عز وجل الذي خلقكم من نفس واحده ة واحدة إذن الذي خلقنا من نفس و ويجب الرب الذي يطاع يجب أن نعبد ويجب أن أن خلقكم من نفس واحده هو آ د م وخلق منها زوجها حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به و ا ل أ ر ح ا م إ ن الله كان عليكم رقبا إ ذ ن هذه ا ل ب ش ر ي ة التي م ل أ ت ا ل أ ر ض أ س ا س ه ا ا ل أ و ل هو آ د م وحواء فمن آ د م وحواء ترون ا ل ع د د ي ة التي لا يعلم حقيقتها إ ل ا الله من البشر من ا ل أ ح ي ا ء في زماننا هذا كلهم من أ ص ل واحد فما دام ا ل أ ص ل واحد إ ذ ا لا تفاضل ولا تعالي ولا تكابر ل أ ن ن ا مخلوقين من عنصر واحد هذا هو الذي ي أ م ر الله به ان نتقيه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 ح ف ا ت ع ر ا ت كما خلقنا الله منا من آ خ ذ كتابه بيمينه ومنا إ ل الجنة ى و من آ خ ذ كتابه بشماله إلى الى ن ونسأل الله سبحانه ا الله ا ر و ل ت ع أ ل النار ي د ع جاء الخطاب للمؤمنين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قول ل د د ي القول السديد هو ما يرضي الله ورسوله أو القول السديد هو ما وافق ل ك ت ا ب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ف إ ذ ا فعلنا هذا هناك أ ج ر ة أ و م ك ا ب أ ة من الله يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا ل ع ظ ي م ة ل أ ن ح ق ي ق ة التقوى هي ط ا ع ة الله و ط ا ع ة رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون احذر يا عبد الله ف إ ن الله كتب على كل من عباده يوما محدودا يموت فيه هذا العبد لكن اليوم مجهول ا اليوم مجهول. لا ي و مجهول م ل يعلمه أ ح د متى سيدي هذا اليوم الله أ ع ل م اليوم بعد ا ل ص ل ا ة قبل ا ل ص ل ا ة في المغرب في العشاء بعد شهر بعد سنه ذلك من علم الله سبحانه ولكن عند ل ع د ما ي أ ت ي ك الموت احذر أ ن تكون في ط ا ع ة الله فما دامك اليوم مجهول على المؤمن أ ن يكون دائما و أ ب د ا مستعد لهذا الموت ولا بد أ ن يكون هو, هو في جميع أ ح و ا ل ه عاملا بما أ م ر الله به منتهيا عما نهى الله عنه وبذلك ت أ ت ي ا ل س ل ا م ة حتى إ ذ ا مات مات وهو في ط ا ع ة الله سبحانه وتعالى هذه كلها ايات ي أ م ر ن ا الله بها ثم ياتينا أ ي ض ا يؤكد لنا أ ن ن ا إ ذ ا اتقينا الله فهناك أ ج ر ة هناك م ك ا ف أ ة ليس هذا عضد إ ن م ا الله سبحانه وتعالى لكي نعمل بالتقوى جعل للتقوى ثوابا في الدنيا وثوابا في ا ل آ خ ر ة فقال تبارك وتعالى ومن يتق الله ا هذا سواب ل د ن يجعل ا اللَّهَا وَمَنْ يَتَّقَ ي له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا ضمان يدخل اليقين في قلبه أ ن ه إ ذ ا اتقى الله سيجعل الله له م خ ر ج لا يشك في وعد الله ومن يتقى الله يجعله مخرجا من كل فتنه من كل ويرزقه من حيث لا يحتسب ي أ ت ي ه الرزق من الرزاق دون أ ن يكون في الحسبان أ ي ليس مالا موضوعا ا م في بنك أ و أ م ا ن عند أ ح د أ و موضوع في مكان أ و دين على احد أ ب د ا رزق لا يعلمه ي أ ت ي به الله سبحانه وتعالى م ك ا ف أ ة للعبد على تقواه ف إ ذ ا أ ر د ن ا الدنيا فطريق الدنيا أ س ا س ه هو تقوى الله سبحانه وتعالى و أ م ا ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا جاء العبد التقي وليست التقوى معناها أ ن العبد يكون معصوما ا ل ع ص م ة للانبياء أ ن ب ي ء فقط العصمة ل ل أ فقط فما دون ا ل أ ن ب ي ا ء كله أ ر ض ا ل خ ط ا ولكن ا إ ذ ا كان العبد نصيبه من التقوى رصيد من التقوى كان كبير والله يعلم ذلك وقعت منه ذلات حفوات حفوات حفوات فالحق عز وجل يقول ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أ ج ر يعني معناها أ ن العبد التقي الذي كان له رصيد من التقوى وفي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ا ل ح ا ي ب ي ن ل ه أ خ ط ايضا ء فعلت غفرنا فعلت غفرنا غفرنا غفرنا لك فعلت كذا غفرنا لك غفرنا لك غفرنا لك, غفرنا لك حتى كذا كذا ك و ن من أهل الجنة الجنة يضاعف له الاجر حتى يصل إ ل ى م ر ت ب ة في ا لم ج ن ة ل يكن لحد بها ولا كانت اعماله التي قدمها ت أ ت ي به إ ل ى هذا المكان لولا ن ع م ة الله وفضل الله سبحانه و ت عليه ا ى ع ل فهذا اجر عظيم فيوم ا ل ق ي ا م ة المتقين لهم حسنات من غير ما يعملونها يمن بها عليهم الرحمن سبحانه وتعالى وذلك ت ع ا ل ى و فضل الله يؤتي من يشاء ثم ضنان ل ل إ ن س ا ن ضنان ل ل إ ن س ا ن فالله يقول ومن يتق الله يجعله من أ م ر ه ي س ر ى هذه ا ل آ ي ة تصلح ل أ م و ر الدنيا و ا ل آ خ ر ة ف إ ذ ا أ ن ت في الدنيا م ت ق ل ا لله ر ب ن ا سييسر لك أ م و ر دنياك و إ ذ ا ب ع ش ت يوم القيامه سييسر لك سبيل ا ل ج ن ة سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعله من أ م ر ه يسرا ف إ ذ ا أ ن ت ما السبب الذي ي ب ع ك دائما تصطدم عوامل الله لما لا تتقي الله و أ ن ت تتقي المخلوق إ ذ ا قيل لك اليوم عليك ر ق ا ب ة من ا ل د و ل ة أ و عليك كذا ترتجف جسمك كل ي ر ج ل اعصابك تبوك وربما هربت من البلد فكيف لا تتق الله الذي لا تخفى عليه خافيه والذي يعلم سرك ونجواك لهذا قال الله سبحانه وتعالى ف س أ ك ت ب ه ا للذين يتقون فعلينا بارك الله فيكم أ ن نتحسس التقوى و أ ن ن ت ق الله في أ ل س ن ت ن ا هذا اللسان ا ل ذ ي أدبه ربه و ق ا ل ي ان أيها ي ا ل ذ آمنوا تتكلم ق وقولوا قولا و ا الله سبيدا إياك أن ت بلسانك كلام لا يرضاه الله ل أ ن م ز ا ل ق اللسان أ خ ط ر شيء على الانسان اللسان. هذا اللسان هو الذي ينبغي أ ن يحبس ولهذا ي أ م ر ن ا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ويقول لنا من كان من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل خيرا أ و ليصمد إ م ا تكلم خير أ و اسكت لماذا ل أ ن م ل ا ئ ك ة الرحمن س تسجل عليك كل كلمه إن تخرج من لسانك ما يلفظ من قول إ ل الا لديه رقيب عتيد, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. و إ ذ ا جئت يوم ا ل ق ي ا م ة سيكون ا ل أ م ر خطيرا ل أ ن ك أ ن ت بمفردك الذي س ت ق ر أ ما قدمته في هذه الدنيا من تاريخ ب ل و غ إ ل ى يوم مماتك من تاريخ البلوق الممات تاريخ البلوغ إلى كل ذلك مسجل ومدون و أ ن ا و أ ن ت كل منا سيقرا عملا و أ ك د الله لنا ذلك في قوله وكل إ ن س ا ن أ ل ذ م ن ا ه طائره في عنقه ونخرج ليوم ا ل ق ي ا م ة كتابا يلقاه منشورا اي ا ل ت خ ت ة ما م ع ن ى ه ا كتاب مطبق ع ش ا ن ا ل ص ف ح ة ر ا ح ت أ و في ظرف ج و ا ب ن ش ر ب لا منشور ك ا ل ت خ ت ة ا ق ر أ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسين تفضل ا ق ر أ ا ق ر أ يا استاذ اقرا الكلام بتاعك اللي عملت في الدنيا فكل إ ن س ا ن س ي ق ر أ ما قدمت يداه حرثيا من تاريخ بلوغه إ ل ى مماته فلما ينتهي من ا ل ق ر ا ء ة ماذا سيقول وقالوا ما لهذا الكتاب ما لا ه ذ الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ة ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا, ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك احدا لأ أحد. خلاص. كل ما قدمت يداك انت ت د ر ا و الناس يندهش بن ابي طالب تز... وقالوا ما لهذا الكتاب, ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة إ ل ا ح ف ا ا كتاب م ي هذا د الكتاب ده ا ل ل ي ما يفوت لا ص غ ي ر كبيرة ة ولا لا ي ف و ت ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة وجدوا ر ب ن ا يقولوا و ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد الله ي خ ب ر ن ا عن أ ن ف س ن ا يقول إ ن ا ل إ ن س ا ن لربه لكانود عنود كانود ف إ ذ ا ق ر أ اعماله و ي ر ب على أن م ان يظهر يا ربي ما كلامي ربي أ ا ينكر ع ش ا ن إ ي ه ع ش ا ن ت ش ت ب ى ا ل ق ض ي ة ربنا الأرض يجيب شوات الأرض. هذه ا ل أ ر ض البكمان نمشي عليها ما تبتكر ع ب د مخلوق من مخلوقات الله هي الشاهد ا ل أ و ل ل أ ن ن ا منها خلقنا وفيها سنعود ومنها سنخرج م ر ة أ خ ر ى وهي الشاهد ا ل أ و ل ونحن دائما وابدا ن ق ر أ س و ر ة الزلزله اذا زلزلت ا ل أ ر ض زلزالها و أ خ ر ج ت ا ل أ ر ض أ ث ق ا ل ه ا وقال ا ل إ ن س ا ن ما لها ما الذي جرى ل ل أ ر ض إ قال حسن يومئذ ق ل ي و تحدث أ خ ب اخبارها ر ه ا يومئذ تحدث أ ب أ ن ربك أ و ح ى لها ماذا قال عبدي هذا ماذا فعل فالارض ستتكلم ت قال و ل ق كذا وفعل كذا وفعل كذا إ ل ى يوم الموت شاهد ما تفتخر انت مخلوق عبث س ب ت م د و ن انك ت ر ج ع ن ا ك م ع ب ج ا و ن ك م ا لا ن ا لا ترجعون لا م ا خ ل ق ت ع ب ع و ن ت خ ل ق ت خ ج ع و ن لا لا ترجعون ا ل ت ع ب د ا ل ل ه و ح د و ع ل ى م ن ه ج الذي ا خ ت ا ر ه ا ل ل ه و ر ض ع ا ل ل ه وبينه لك ا ل ر س و لا ل ذ ي أ ر س ل رحمة بك و ب ا ل ر ج ع و ق ا ت ج م ي ع ا خ ل ق ت لهذا م ا خ ل ق ت ع ب ع و ن ع ا ت إ ن أ ن ك أ د ي ت ا ل أ م ا ن كما ينبقي لك جنات تجري من ت ح ت ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د ا وجاءك الوعد والنذير إ ن أ ن ك نكبت السراب وركبت هواك وخالفت أ و ا م ر الله ورسله ليس لك مقر في الدار ا ل آ خ ر ة إ ل ا نار جهنم خالدين فيها أ ب د ا فهمت هذا ما في و ح د اجل هذا ولكن ا ل إ ن س ا ن لا يفكر أ ع م ا ل ه ومن هنا ا ل م ل ا ئ ك ة تشهد بني آ د م ينكر ا ل أ ر ض تشهد بني آ د م ينكر م ف ت ك ر ا ح ك ا ي ه ت ش ط ر ما في ش ف ي فربنا الرحمن ي أ ت ي على ا ل إ ن س ا ن شاهد من نفسه ش اعرفوا ه د من هذا جيد وعندما تقرا ا ل ق ر آ ن تدبروه بارك الله فيكم ف إ ذ ا بالحق عز وجل يقول اليوم نختم على أ ف و ا ه ه ه خلاص ا ل ف ن يشمع ما فيش ف ن يتكلم بعد كده خلاص وتكلمنا أ ي د ي ه م وتشهد أ ر ج ل ه م بما كانوا يكسبون شاهد من جسمك جسمك بقى يتكلم ي تتكلم بطنك تتكلم رجلك تتكلم كل جسمك يتكلم ي ت ك ل مثقل م لما سجلته سجلات ا ل ر ح م ة تتكلم ب ر ض وقالوا بعد بني ذلك لجنودهم لم ا شهدتم علينا يا جسمي أ ن ا أ ن ك ر وانت تتثبت علي يرجع يخاطب نفسه وقالوا ف إ ذ ا بالجلود ترد قالوا أ ن ت ق ن ا الله الذي أ ن ط ق كل شيء أنطقنا لكن ل ه ي ا الله ما م أليس أ تقول ن خلاني أ ت ك ل م أ ص ب ح شاهد على من نفسه وبعد بل آدم ذلك له、خشمه. ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ب ا ل ي ن ربنا أ ر ج ع ن ا نعمل غير الذي كنا نعمل ي ر ج ع ا ك و ي ن ر ج ع و ا الى الدنيا ت ا ن ي ما فيش ينطلق ر الى الدنيا وكان ينطلق الى الدنيا و ت ا ن ينطلق الى الدنيا و م ا ف ي ن ط ل م الى ف ي الدنيا ر ج و ك ا ف ينطلق الى الارض وكان ن ا س ن ق م ل ى ا ل ه ذ ا ا ل ي و م و س ي ك و ن ا ل ش ا ه د ع ل ي ن ا م ل ا ن ا فعلينا أ ن نتق الله فيما نقول وعلينا أ ن نتق الله فيما نعمل وعلينا أ ن نتق الله بما ت و س ف به القلوب ل أ ن الله يقول ولا تقسو ما ليس لك به علم إ ن السمع والبصر والفؤاد كل أ و ل ئ ك كان عنه مسؤول لا تلعب لا تلعب ا ل م س أ ل ة م س ؤ و ل ي ة ك ب ي ر ة ولهذا الجيل المؤمن الصادق الذي عاشر ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم و ت ر ب على م د ر س ة ا ل ق ر آ ن ومعلم الهدى والخير كانوا حقا خير أ م أ ا خ ر ج ت للناس فكان ظاهرهم وباطنهم شيء لا يختلف ظاهر و ب ا ط ن شيء واحد لانه يتقي الله لا يعرفون الكذب ولا يعرفون النفاق و لا يعرفون ا ل ث ر س ر ه و ل الهمز يعرفون ا و اللمز و لا يعرفون غيبه و لا ن م ي م ة إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتكلم في أ خ ي ه ي ك ل م ه أ م ا م ه يقول أ ن ت قلت كذا و فعلت كذا أ م ا أ م ا م ه بالود و بالاحبان و إ ذ ا غابه اله فمجري ك ب ه هذه صفات المنافقين و العياذ بالله أ ج ا ر ن ا الله و إ ي ا ك م من صفات النفاق و الرياء وهذه البلاوه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 فيتاء الزكاه ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م فلا بد للمسلم أ ن يؤدي زكاه موته تقربا إ ل ى الله يؤديها بقلب خالص صادق لا يريد من ذلك إ ل ا وجه الله والدار ا ل آ خ ر ة ويحصيها إ ح ص ا ء صحيحا لا يلعب في شيء ل أ ن الله لا تخفى عليه خ ا ف ي ة ويضعها في الموضع الذي أ م ر الله أ ن توضع فيه لا في المال الله على كذلك تتسرف إ ن م ا أ ض ع ه ا حيث أ م ر الله سبحانه وتعالى أ ن توضع والذين هم ب آ ي ا ت ن ا يؤمنون الايات آ ي ت آ ا ل ك و ن ي ة و ا ل آ ي ا ت التي أ ن ز ل ه ا الله في ا ل ق ر آ ن ك ل آ ي ا ت فالكون كله يشهد أ ن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومالك كل شيء وما سوى الله لا يملكون مثغال ج ر ة في السماوات و ا ل أ ر ض وهنا ي خ ا ط ب الانسان ل ه ل إ يقول يا أ ي ه ا الناس اذكروا ن ع م ة الله عليكم شق غ ل عجلك العقل ل ل ه ا ن ا ك ياها الله شوية كدا عمل كدا. في خ قليلا ت ك ك في م أ ك ف م ب س ك في مشربك وتذكر نعمه ة ا ل ل ي الله يا أيها ا ن نعمة ا اذكروا ا س ل عليكم هل خالق من غير الله يرزقكم من السماء و ا ل أ ر ض جاوب على هذا السؤال. هل ذ ا ا س ؤ ا ل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء و ا ل أ ر ض إذن فانا ن ت و ف ك و ن لماذا تذهبون إ ل ى الكذب والشعوبات واتخاذ ل ل و ا آ ل ه ه من دون الله واتخاذ تشاريع من غير شرع الله و ا ت م ا ر لغير ما امر من الذي قال أ ن ت إ ن س ا ن عظيم مكرم عند الله عزيز عند الله أ ر س ل الله لك الرسول صلى الله عليه وسلم ل ي أ خ ذ عنك كابوس ا ل س ي ط ر ة لغير الله سبحانه وتعالى إ ل ى أ ن قال للرسول ا ل أ ك ر م صلوات الله وسلامه عليه فذكر إ ن م ا أ ن ت مذكر لست عليهم بمسيطر اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له لست عليهم بمسيطر كيف ت ب ع أ غ ل ا ل ه اخرى تخدع لها و ت أ ت م ر ب أ م ل ه ا والرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يقول فذكر إ ن م ا أ ن ت مذكر أ م ا تعرف انك أ ن ت حر ق ا ح كريم لا سلطان عليك إ ط ل ا ق ا في هذه ا ل أ ر ض إ ل ا سلطان الله أ ل ي س ت هذه ع ز ة أ ل ي س ت هذه ك ر ا م ة الا يجعل الله عليك سلطان مخلوق أ ب د ا أ ن ت سيد نفسك أنت, انت المسؤول عن نفسك لماذا تضع ن ف س ت في كابوس في طاعات أ خ ر ى لم يامر الله بها لماذا ومن أ خ ط ر هذه ا ل أ ش ي ا ء خطر التصوف الذي وضع الناس في مواقع أ ن يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي ا ل غ ا س ل ك ا ل م ي بين يدي يعني الميت ت الغاسل ي ق ل ب و ا يمين يتقلب ي ق ل ب و ا ش م ا ل يتقلب على بطني يتقلب على ظهره يعني يبدو هو يحركك إ ذ ا فقدت إ ن س ا ن ي ت ك فقدت كرمتك ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا هنا فيها لنا <تصفيق> هم قال الذين يتبعون و والذين ن الذكاة هم آ ي يؤمنون الذين ي ا ا قال ت ت ن ب ما في اتباع إ ل ا لمحمد صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي ا ل أ م ي ة ما هي و ض ي ف ه هذا الرسول ي أ م ر ه م بالمعروف كل شيء فيه خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة فالرسول أ م ر به امته و ل ن ه ا ه م عن المنكر ينهاهم عن كل شيء ي أ ب ا ه الله تبارك وتعالى وتاباه ا ل ف ط ر ا ل إ ن س ا ن ي ة ويحرم ل له الطيبات أحله ل ا طيب أي شيء س س و و ل صلى الله عليه ل لأمته بما أوحى الله إليه、تباركه. ويحل له الطيب أوحى بما ويحرم تبارك عليهم اي ل خ ا ح ر م عليهم أي شيء خبيث أ ي شيء لا يليق مع الفطر ا ل ب ش ر ي ة حرمته ا ل ش ر ي ع ة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم اصلهم والاغلال التي كانت عليهم اغلال انا وجدنا اباءنا كذلك يفعلون لا هذه هي الحرب ا ل م ؤ ل م ة كانت على أ ن ب ي ا ء الله جميعا ما من ا م ة بعث الله فيها رسولا إ ل ا قالوا له انا وجدنا اباءنا كذلك يفعلون هل ه ب ي عليه ا ل آ ب ا ء دين فهذا دين م خ ت ل ف دين أ ه و ا ء دين ر الله ء ي س ا ل الذي أ ن ز ل ه على رسول ه و أ ك م ل ه و أ ت م ه ونحن م عشر الصالحين دين الله ا ذ ي دينوا ن ل به أ ك م ل ه رب ا ل ع ز ة و أ ت م ه و و ر س ل ن ا ع ل ى قيد ا ل ح ي ا ة ا ل ي و م أ ك م ل ت ل ك دينكم م م و أ ل عليكم م ن ه و ر د ي ت لكم امام ل ل إ س ا د ي ن شيء أ ك ل ه الله و أ ت م ه ا ل ل ه هل ق ا ب ل ل أ ح د من الناس عشان يعمل ج ي في تعديل هل ل أ ح د من الناس شيء أ ك م ل ه الله و أ ت م ه الله هل ل أ ح د له سلطه عشان يعدل أ و يهندد أ و يرفع أ و يخفض فلابد الناس أ ن يتقوا الله ويعرفوا ب أ ي دين يدينون ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا و ا ل إ س ل ا م هو الاستسلام الظاهر والباطن ل أ م ر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالذين آ م ن و ا به آ م ن و ا بمحمد صلى الله عليه وسلم و ع ذ ر و ه ونصروه ا ل إ ذ ا ر ا ل إ ذ ا ر معناه ف و ت ة ت ك و ن م ر ب و ط ة على الانسان يعني آ ذ ر و ا رسول الله بالسراء و ا ل د ر ا ء بكل ما اوتوا, بكل ما أوتوا ما تركوه قالوا أ ف ع ل وهكذا ت أ ت ي الشواهد يوم أهد بدر وقعت ا بدر الكبرى عندما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أ ش ي ر علي أ ي ه ا القوم قال المغداد رضي الله عنه والله ما نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب أ ن ت وربك ف ق ا ت ل إ ن ا هاهنا قاعدون ولكن نقول اذهب أ ن ت وربك فقاتلا إ ن ا معكما مقاتلون ف م ؤ ا ز ر ة الرسول و ن ص ر ة دينه هي أ س ا س ا ل إ ي م ا ن ف الذين امنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أ ن د ل معه و ا ل ق ر آ ن فقولوا لي بربكم هل رسول الله صلى الله عليه وسلم مات هل انتهى عهد ه ح ش ا وكلا حشا وكلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم حي فينا ن ا دامت السماوات و ا ل أ ر ض بسنته وبالنور الذي انجل إ ل ي ه ف ا ل ق ر آ ن لا يتغير ولا كتاب بعد ا ل ق ر آ ن إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ولا رسول بعد محمد إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة فرسالته التي أ ر س ل بها وسمي بها نبي الله وسمي بها رسول الله خ ا ل د ة ما دامت ا ل ت م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ولهذا ربنا يقول لنا واعلموا ان فيكم رسول الله في موجود واعلموا ان فيكم رسول الله اما ومات ما في ا ل م د ي ن ة وغسل و ق ف ل وصلي عليه ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة ودفن وقبره مشهور في ا ل م د ي ن ة فتلك ب ش ر ي ة محمد ب ش ر ي ة ج ث م ا ن محمد ج ث م اما ن ح م م د أ نبوته ورسالته ف ب ا ق ي ة ما دامت ا ل س ن و ا ت و ا ل أ ر ض فهل من م ع ا د ن لرسول الله هل, ما هل هناك من ناصر لسنه رسول الله هل هناك من متمسك بالنور الذي أ ن ز ل معه هل تغير ا ل ق ر آ ن هل جاء ق ر آ ن ق ر آ ن القرن العشرين هل جاءت ن ب و ة جديدة نبوة القرن العشرين بدلت وغيرت فما دامت ا ل ن ب و ة ا ل ر س ا ل ة م و ج و د ة وما فادت ا ل أ م ة ا ل أ و ل ى إ ل ا بتمسكها وعبها بالنواجذ على ما كان عليه رسول الله وبذلك سموا خير أ م ة اخرجت للناس ل أ ن ه م كانوا ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر ف أ ي ن نحن من هؤلاء ما هي الصفات التي نعامل بها نحن رسول الله نحن بيننا وبيننا عداوات بغداه حسادات قيل وقال لماذا أ ر ب السماوات و ا ل أ ر ض ل ا ي ر ب ه افاطر السماوات و ا ل أ ر ض لا يسمع أ ا ل ل ه غافل عنا أ م ر ا ئ خ ت ه لا تكتب ما الذي يرفع عنا يوميا ما الذي يرفع من ت ع ا ل أ ع م ا ل ن ا إ ل ى الرحمن هل هي ط ا ع ة م ط ل ق ة لله ا ل ر و ا ب ا ط ن ا أ ن ا أ ش ك في ذلك ل أ ن وعد الله حق ل أ ن الله يقول وعد الله الذين آ م ن و امنوا ك منكم م انتم ع د ل ل الذين ه آ منكم و ا م ن وعملوا الصالحات وعد ا ليستخلفنهم ل ل ه ا ذ ن آمنوا منكم وعملوا الصالحات ل ي في ا ل أ ر ض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أ م ن ا أ ي ن هذا الشرط معنى ذلك إ ي م ا ن ن ا فيه زغل اعمالنا الصالحه فيها رياء ل أ ن ن ا نريد أ ن يمدحون الناس عملوا كذا فعلوا كذا ولهذا أ ص ب ح لا ثمر ل ل إ ي م ا ن ولا ثمر للعمل الصالح فعلينا أ ن نتق الله سبحانه في السنتنا في أ ع م ا ل ن ا فيما نسمع فيما نتكلم فيما ن ع م ل كل ذلك يجب أ ن نتق الله و ن ب د أ ب ا ل إ ح س ا ن الركن ا ل أ س ا س ي أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك فعلى كل منا إ ن كان صادقا لولائه لله ولرسول الله أ ن ن ع ل م أ ن الله يراه ويجب أن ل ا يرانا الله فيما ي ر ب ى الله أن يرانا فيما, يحب فيما يرضى فيما يقرب إليه فيما يقرب إ ل ي ه فيما يرضى من ذكرنا فيما يرضى من ش أ ن ن ا حتى يرضى الله عنا ف إ ن صدقنا مع الله صدق الله معنا و إ ن حققنا وعده ا ل أ ك ي د وما أ م ر به سبحانه وتعالى من إ ي م ا ن صادق ومن عمل صالح فلا بد ولا بد أ ن يمكن الله لنا في ا ل أ ر ض و أ ن ينصرنا في كل خطوط نخطوها ل أ ن وعد الله حق وهو أ ص د ق القائلين ف أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يوفقنا للعمل بكتابه و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم و أ ن يرن الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرن الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه انه ل تعالى سميع مجيب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 و أ ن ترزقنا ا ل د ع و ة إ ل ى سنته برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إ ل ا غفرته ولا هما إ ل ا فرجته ولا عسيرا إ ل ا يسرته ولا مبتلا إ ل ا عافيته ولا م ر ي ب ا إ ل ا شفيته ولا جاهلا إ ل ا علمته ولا ح ا ج ة من حوائج الدنيا و ا ل آ خ ر ة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 واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين واكتب الصحه والعافيه والسلام والتوفيق لنا ولكافه المسلمين في برك وبحرك اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز ا ل ا س ل ا ا ل م س ل م ي ل ل ه م اعز الاسلام و ا م س ي ن اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين